فرمتها و ب ط ه النهارده ع ى راديو <تصفيق> <تصفيق> بس خلاص ا وطول بس بس ت ا استبنا استبنا صاحبين ل بيكو الزيقوا عمني نيم معاكو ك ي م ا ش ز ي جديدة وحلقة من م ف ر ت ا ف ر م ت هنتكلم ا ا ل ه ه ا ر د ة ن عن مفهوم مهم ق و ي عن ح ا ج ة كلنا ب ن ل ج أ إ ل ي ه ا بنعملها في حياتنا اليوميه ة كلامنا ل ا ن ا اتخاذ القرار ر د ة هيكون عن ك ل ن ا ب ل ا س ت س ن ا بناخد في حياتنا قرارات سواء القرار كان بسيط دراسة بانطلون أو شوز أو شنطة، أو أهم شوية أشتري عربية، أشتري شقة، وانتهاء وربما الجواز ويمكن وتبقى أو يورد دول القرار كان بقرار مصيري، قرار دراسة، كلية إيه؟ إيه التخصص اللي أنا فيه. وربما كان قرار خطير جدا كقرار الجواز مثلا ويمكن بقى ربنا يا كرامك قرارك هدخل كلية يعلن شقة بقى هشتري هشتري عربية هشتري مصيري خطير خطير حرب ده أهم هتخصص فيه فيه أنه أنه ممكن ممكن شنطة منصب في لكن خ ل ي ن ا اقول في ا ل ح ق ي ق ة أ ن ن ا ل ل أ س ف الشديد متربناش ا ع ل ى اتخاذ القرار كنا كده كليته ويمكن يكون كانت كان كمان أننا نخلي حد يختار لنا عشان هلاقي قليل جداً بيننا اللي أو المهني ويمكن جوازه. قليل اللي يكون المصيرية في حياته كانت بناء منه النظام يعني لنا وضعنا دايما بالميل يختار هلاقي جدا اللي تلاقيه خطار مصاره جوازه اللي اختياراته المصيرية حياته قرار واعي السابق اللي بيختار السياسي والاقتصادي ويختار حد بدل قليل قليل في قيمة خيره إلى أول على حتى أو قطر هو احنا اصلا مش بنحب نختار لان الاختيار دايما بيكون مدبوع ب م س ؤ و ل ي ة تحمل نتائج الاختيار ر اخترت بقرار عبارة من نوعية يا مش انت اللي اخترت اشرب نختار بنشرب لو اللي اللي استلم غالبنا نقولك اتحمل بقى وده الاسف اللي بيتخلينا نلاقيش ل نوعية وده حاجة يا انت يا يا انت عايز بنخاف نختار عشان ما خ بقى بقى مني هنسمع من مش مش نفسنا سيدي كده في الاخر ف ب ن ل ج أ الى ان احنا نجنب نفسنا الاختيار ونخلي اي حد يختر لنا دلوقتي ممكن حد, حد يختر لنا فهنا بقى اقولك أ يا صاحبي ن احنا لازم لازم لازم نختار قراراتنا بنفسنا ونتعلم ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ث ا ل ي ة ا ل أ ف ض ل في اختيار القرار أ و ا ل ط ر ي ق ة ا ل ع ل م ي ة في اختيار ما بين البدائل وده ل م ج م و ع ة من ا ل أ س ب ا ب أول حاجة علشان حاجة حياتك هيحددها قرارك احفظ ديا ي صاحبي حياتك ه ي ح د د ه ا قرارك ب ب س ا ط ة ش د ي د ة جدا انت مخير بين انك تعيش ح ي ا ة م ب ن ي ة على قرار شخصي منك انت اللي خدته او انك تعيش ضمن قرارات ومخططات الاخرين السلبيين دايما ع ل ى ه ا مش الحياه ة بيبقى عمين زي الميا ك ملهمش منهم لازم لا لون ولا ولا هتقول لي لك لا لازم تختار بنفسك. النقطة التانية اظن ايبقى تختار قراراتك انا ليه لازم اختار بنفسك طعب تحب تبقى ريح قرار؟ ليه ل أ ن اتخاذ القرار أ ص ل ا ممارسه يعني يجب أ ن ك تمارسه في حياتك بشكل دوري تمارسه في الحاجات ا ل ص غ ي ر ة وفي الحاجات ا ل ك ب ي ر ة تاخد قراراتك كلها من بدري من عمرك من ا ل ن ه ا ر د ة لابد أ ن ك تاخد قراراتك بنفسك علشان تتعود ان أ ن ت مستقبلا تبقى قراراتك ا ل م ص ي ر ي ة و ا ل خ ط ي ر ة أنت نتدرب على ا ت خ ا ا ذ ل ق ر ر ا لما م تتعود ن د ل و ق ت ي م ه م التالته كان عمرك ع ى ا خ ذ قرار خاص بيك ك وفي شؤونك ده بيأهلك أنك بيأهلك ده ك قراراتك ك و وتاخد ن إنسان إيجابي وتاخد قراراتك بعد كده بثقة وقوة م م ه اللي كانت ا نقطة مهمة مصرية أو ا ل بتخليك لازم تاخد قرارك تستغرب شيئا د ي ن ا معروف إ ن الشخص ا ل م ك ت ه د المخطئ ل أ ج ر و المجتهد المصيب لاجرين بس م س م ع ن ا ش أ ب د ا عن أ ي فضل ممكن ياخذ واحد أ ص ل ا ما بيجتهدش ولا ب ي ا خ د قرارات يمكن ده اللي بيخلينا ن ب د أ نهتم ق و ي باتخاذ القرار اتخاذ قرار يا صاحبي حتى و إ ن كان قرار خاطئ ده بيزيد بيزيد بنستفيد بناخدها بتدهونا وبنستفيد منه بعد كده لأنها منه ده بيعلمنا خبرتنا بيلاقي بتتحط الخبرة طيب بقى بشكل وعينا اللي في اللي الحياة تقولي قوي إزاي علمي القرارات الخاطئة الزمن حلو الكلام من من من مخزوم ممكن نفسنا احنا أخد قرار أو انت ق ل ت ل ي ان انا راجل لازم اخد قرارات في حياتي علشان واحد و ا ث ن ي ن وتلاته ازاي اقدر اخد قرار عملي في حياتي اول علشان حاجة نفسك تاخد اختار قرار الهدف عايز دراسي اي بتنتبنى الحيره بتنتبنا لاننا في اوقات ك ت ي ر ة جدا لما بنجي نختار ل م ا ب ن ق ا ش عارفين احنا عايزين ايه من ورا الاختيارات فبالتالي كل البدائل عندنا بتبقى و ا ح د ة لكن لما ي ك و ن واضح جدا انا عايز ك ل ي ة فيها واحد و ا ث ن ي ن و ت ل ا ت ه انا عايز بين كل الشغل اللي مطروح أ م ا م ي وبختار منه و ظ ي ف ة أ ن ا عايز و ظ ي ف ة مثلا ق ر ي ب ة من بيتي أ ن ا عايز و ظ ي ف ة تديني م س ا ح ة من الوقت إ ن أ ن ا أ ح ض ر للدراسات عليا عايز و ظ ي ف ة لا تجيبلي فلوس لما ابقى عارف أ ن ا عايز ايه ده بيخليني و أ ن ا بختار بامتلك أ د ا ه م ه م ة جدا من أ د و ا ت الاختيار ا تاني حاجة لابد لما ر ت أجي خ أ ج م ع معلومات عن كل البدائل اللي مطروحه و عضو مجلس شعب. خليني كل معلومة ر ي بتجي خليني بتجيلي ة شعب مجلس كل ب ت قدامي ل الحيرة اللي في الاختيار لأسف ل ب من مساحة كانت ابني في ش ي كتير د م ن ن ل ا ب ج مجموعة رج ي يختاروا مش عايز يتعب عايز يسأل مش عايز يقرأ مش عايز يعرف مش عايز يرفع التليفون علشان يخلي قراره دوان مبني على معلومة أو مجموعة من المعلومات هي اللي المعلومات سماعة علشان قراره دوان معلومة أو مش مش مش مش مش من على فهدب في فيه وبعد ما أ ج م ع معلومات بوصل لمرحله ة اسمع الغرباله عارف شوية معلومات حوالين الحاجة اللي أنا محتر فيها. بعد كده أغربل. أنظم م م ع ل و ت ي بشير ا ح ا المعلومة الغير ج ة م م مش بعيد جداً. بدي المعلومة ة أولوية جوهرية جوهرية اللي وأحطها جدا بعينها أنا شايف إن هي جوهرية هت أو هتكون جوهرية في اختياري هتفيدني بعيد بدي هي في هتكون إن أو أ خط تحت ع ي ببدا أنا أنه شاف الاختيار هيفرق في هو قوي معي ببناء ع ل ى المعلومات الي ل بتتوفر إلي هنيجي ا ه ن نقول يتبق تانية أول حاجة. وأنا بجي عايزيها في واضح. بجمع معلومة. ببدأ اللي قدامي نيجي ودي بختار اختار ربع بجمع ببدأ أغرب الرابعة بسميها للنقطة ده جدا ده نكراره مهمة نرجع مرة عارفا معلومة للمعلومة العوامل المساعدة حاجة أنا وأنا واضح جدا أنا أول أكون يعني بعد ما عملت كل د و ن أ ب د أ بعد كده أ ث ق ل ر أ ي ا ل ل ي أ ن ا ا خ ت ر ت ه أ و ا ل ل ي أنا رجحته أ و ا ل ل ي أ ن ا ه ف ت ن ه هو ا ل أ ف ض ل أ ن ا اختار ده وساسيب ه ي ب ببدأ ب ده أسقله ح ج ة ا م ه الاستشارة س ت ش ر شخص س ق في خ ب ر ت ه ورايه و ن ق ش ه في ا ل ح ا ج ة اللي أ ن ا اخترتها و أ س م ع منه ل أ ن ه في ا ل ح ا ل ة دي من الممكن أ ن يضيء لي ح ا ج ة أ ن ا مش اخباري منها أ و يؤكد القرار اللي انا اخدته فيحسسني بثقه وانا ع ل باخد د قراري سبحانه وتعالى ي يتبقى في ح ا ج ة م ه م ة ج د ا ع ا ي ز ة أ و ل ا ل ك هو ن ي عائقين هيقفوا قدام ا ل إ ن س ا ن وهو بيختار قراره ك في حاجتين تكون خ الان ف وانت بتختار الاختيار في ل ل ل أ و ا ا د ا ئ متبوع ق م بمسؤوليه ة المسؤولية بتخليك خايف كتيرة خايف طفاءات جدا الارتباك دا ما تختارش الاختيار بتخليك بيخليك السليم فأقولك ومتردد ومرتبك ب ن جدا وخلي عندك ثقة وقوة وشجاعة وجامعت عندك وأكد لنفسك دايما دمت رصيد ان اختيارك حتى لو خطأ ما دمت اكتهت معلومة و و وعرفت وسألت اختيارك الخاطئ وخلي وقوة لو معلومة وعرفت وسألت هو خطأ لنفسك ثقة حتى الحاجه ا ل ا و ل ا ن ي ة ا ل ل ي هتواجهك هي التردد ا ل ح ا ج ة ا ل ت ا ن ي ة هتكون الاستعجال ودي بقولك إ ي ا ك تختار و إ ي ا ك تستعجل قبل ما تعرف هدفك قبل ما تدرس البدائل ا ل م ت ا ح ة ليك بشكل جيد قبل ما تعرف انت عايز ي وارجع يا صديقي قبل ما اسيبك في ن ه ا ي ة ا ل ح ل ق ة أ ق و ل ك حياتنا كلها هي قرار وليام جيمس او علم النفس كان بيقول ك ل م ة ج م ي ل ة جدا بيقول ما أتعس الذين أصبح اللا قرار هو قرارهم النهائي. قبل ما سيبك الذين النهائي قرار قرارهم هو اللا ما ما أتمنى أتعس ح ح ي ا ة ج م ي ل ة مستني أ س ئ ل ت ك مستني تعليقاتك ع ل ى بص و طل قت راديو دوت كوم ك ا معاك كريم الشاذلي واسيبك علي خير سلام عليكم ハルモット ها وظبطها ع